وَلَمَّا مَاتَ وَجْهَتِ الْقَائِمِينَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْكِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِ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 إِذَا هُما يَا أَبَتِ سَتَجِدُ إِن خَيْرًا مَنِ اسْتَجَنَّ القَوِيُّ آمِين قَال إِنِّي أُرِيدُ أَنْ إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْك سَتَجِدُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ صَالِحِينَ